111. ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قالن قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم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 إِذَا شَاءَ يُذْهِرْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا 119. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل 110. فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله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 شاء ما يحكمون، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، ولو شاء الله ما فعلوا.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 وأنعام حرم ظهورها وانعام حرم ظهورها وانعام لا يبكون اسم الله عليها افتران عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون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 kun saapuimme tafsirka Quran kekirin kaa, toveni yhdeksän ajaa todvukka koveni hei, ajaa bokoli lavateli ja todvukka bilavanaija, kaneli on min suorat hore, وهذا صراط ربك مستقيمًا فتفصلنا الآيات لقوم يذكرون أي عوداً بيسي كل قوم يذكرون لغوت المامي ددوان سماية أو وعدومها أو وركة إبقالاية أو دينة وغان سماية أو النبي عشق ودياناية سلام عرقية لغوت المامي هذا القدس كودي بي لهم داروا السلام عند ربي قولوا إنو تلماني أي يذكرون إنو كتلماني وحق الله لمرهم وحق الله لمرهم ومارك القرآن كي يحق يروند الله وشيكنا سيد درسانايا كواوا علماتي وصدق الله في قوله فويل للغاسية قلوبهم من كله إلعى ذي رجيسية خسيدي سيا, سيا قرآن كيسا درت تسكوا اي لا لا ان تكتب انا افترم بيليه فويلوا للقاسية قلوبهم منذ ذي الله اولئك في ضلال مضيه كواوا كدوانيهين لقوم يذكرون حقا ما كان الله سيئ دلالا سيبور بيالغطوري اي اي دلالا كواوا انسما اي دينتو ساميسو اي حقا قلو لهم داروا سلامي عند ربهم سلام اسم من أسمائه تعالى كماذا؟ مدعيالك في آخر سورة العشر أيوك سقن ياهي سلام قل كإلهي سلامه أقل كيسي قل جرناده يا أيه يقول أيهين قل هذا نكو عند ربي قيمك يسلب هذا وحاك ماذا؟ إنه ألاكو أجيال حدنا وهو وليهم ألاك عندك وايه تدو إله مامور أيوه قل قالينا أيوه وحنانينا أيوه أضن هذا لمن أبدها يو وسندباتا هذا أبليه وحين كم تعمل في ليجوجي إلى إداره السلام تجان أجبكوا أجنوراذا وسأل جعانتكوا يو كانوا يعمل يذكرون ذي ألي والعمل صالح ثالث مركى اللبلا عشر إيشو سرنيهين مركى معايد درسي جوري دم قبل لاونوا هذا وامروا واه لا اشار اي فتر لو تاغايو من الايات البينه ايات في سودهي دا اول بنو شيغاي ما في سوره الانعام قبوبيتي هي اولوبيتي ايا الله قادا دغاي الهذا دب سا لييري وا هذا اياك اركين لوغري ايا صراط ربك خبي ودديش اه هلا قادنا او امري يمجدع في الجنة اللي قهناكو إراط ربك ربك ودهي زيوه ودهو حتى المعنى هذا كان لده ودخل ودهو علمه إذا يكسو أرجى داماله طيقه رؤد دا قالي من المال ودهو توصوه عدالتنا كلزا مستقيمة إصابه صراحه باتو زينيه ودهو ربي إنه قبرا روجيه وإنه قطو حرنا فصلنا إنه نكالات بيك بيكناي. الايات ايات قرانك كن دغدغني بيك حق وعدي باي باضي كن وعدي فنتو وعدي انتو وعدي حالاتو وعدي حرمتنو وعدي لكن تسي ووكلا عديين وقفاي ليس المايان قال لقوم تقا يا كفاي ليسنا يا او لو كلا دغدغي بيك يذكروا وحينها فالقود إليهم يهد السلام إلاه سلامة أقل في أودسك يا جنة الأهاية أولا أقل في أسيرهم وحين أقل في أعيك إليهم عند ربهم كواه وانسمي فردي بود أكت كلك أكجوه يد ربي أقل في أقيم اجوجي جي سواح لموله اضا لو قبا قهوده ان لو كاريو واقل كلو حاب ماذا ترون اله وين وعدك عند ملك مقتدر اكتيسا انكاينه هنا لهم وحيليهم سلام الى سلامه اقل كيسي اي الهيهم كني عند ربهم الى ربك ودكت وهو الله انا وريهم ما مر حولا خغامينا يا وقرقارا لأنه هو دولة ما يصيرا ويبعد جديد كإلالنا بما بسبب ما شيء سببتي أي إنكم متن فرواقوين كإسباركا أي قالوا في الدنيا الدنيا ذا قدرها ذا قانجرين يعملون كواسماية من الإيمان الصحيح والعمل صالح إيمان كرنطع يعمل في أي أهر ويوم يوم نعصره أيدها لذيش من مظاهر القيام كميه قيام هذا ما شاء الله تروه أحد آية وح كميه أم إدّيل كفاية خالب مخلوق أياه كولانسون قالم إياه مظلوم الأولون والأخيرون أياه كولانسون كلنا الأولين والأخيرون لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم إنت مركل ليسوا جيو قروين بعد آية من الله عز وجل جل ضلالك ايه فسادك وحوهيه لشيدانك اما انسوا واوكورها وطعال انتي سيدان كفريا لكن قرصها شيدان بدجية مركز جنكي للاها تلايا او للايا هاي هدين لبنو اوكال الدول او جنية انسياتك لها هاي لات واح انسوا دوفسته جنة اماله لكن انكي جنكي انتكي دوفسته إن تدلوكوا يسند قد وصوصي يا بن يا واقع جرينتوستان أيات يدك غير جنية إنسيكي دوفس هذا أدوفساتن أيات إسكابا ديسون. أكانت واحد لا يا قرالا لا دوفسلي أبصرك. فهنا هنا دونك أنتان تجوني أنقي يا جنى يا واقلا فهينيتمي. ما كف هيني هذا إنسى قسيوة معه تجنى قسيوة معه جنى واقع wayel boo na xoday gambar haddad ku farisato oo dadka shan banneel aadiso ollo ku maglo onwarkaaga war marka cinti ba gala laga tuuray adiga oo day laga dhigtay shaqi buraral nabud ee cinba la qalaya xaral baan laga daaya qarsoo yin ba la jabinaya marka هذي كرجه كي لقى صو قديح كان لوجوه رابي يالعجل لجريناي حوالي جنيد كل حوالي مقاطعه وحنا ما أبوا قلت كي سمرك الناس يقول المامي واللفاء مركا ديل بجكلهم إيجاتان يان لجيجبيني يان سحريه وحالamarinين مالها لازكبيه ولا ليه زير جنيد والله فاحنا كل خيابه عنا هي شاب كم عبا حالنا مقاطعه دينا دي مقاطعه إذا وحنا يفتح لك المقع الجني اللوج هذا انسج الكلام ما رك هذا دخلي لقالي يا كوكا جني جينا ترنمه كل كوارلك الفائدي بعد عاجد قيس قال تعالى خب وعي وذكر خسوك سرف تلو وما دو حدو شرته يوما مالا إما ندمت الجرته إن إما نيساو شر يحصروهم الله أنك أو كل قائلا يسوع إبر الله بلايا، وأنه كل ميال، أو أنه بلايا، جاء مع سر الجني، جنيا، قد يستكثرتم وارس بالي من الإنس دتكي يذكر بالي سين، أو واحد نجوه لكن دتكي بركيس أيار هير جني الله هذا إلى اله الرحمن بولياي، كربدار بولياي qulbulay fiqburalo uudiye sheidan qof yagan balulee wala doosaday marka caali markaa jinni laga keenay oo haday wax ka jiraan iyo haday been u badan taay noqorkii wasagaashan waad been taman ilaa wax ka jiraan balaga yaaba wixii baa markaa inaga leeyu maamulaya waxaanti la soo daji sidana sheegtay dunur ka gammaga asaal layira maalin fulan جيني كيدني هذا بديه من الانس كيفيه و ايش قبلشن فيا امركو اي بو لا دت هذا لايا فقار و غير اولياءه مولياو الجن جني قدك لا عيري كانوا منها منال دتك اي يا ربنا يا ربنا ربنا استمتع و راح بعضنا النبي بعد يكر عايشوا انك يا جنغا فاكره فايدني من كان ثورنيمو بركيس الافورين جيلي يساق الامقل جيلي اننا نغان او الحساس الوهلو او دقال لانقوري اقين جيرني سابونة ايه دفنك حقا نغان يجيرين مدعنمي اوه مين كان اوه تي وضلغنا واقارنا اجلنا قيامة هيلة تاقيني اي الدنيان اوه دماتي مدشي اطنوقفة تي هذه ايبا اوه اجوغنا الذي اجل كاد اجلت النوم مدليسي لنا انك شكايا دايلة ماتي حكم الله بحانه نشى اللي قال اي بوحو يرا النار مطواكم سادو سبادي ييسان جنة اطراها النقضي اي واعان قرشي يي اي بشار كيفوري يي لفدي نبا الله كأتغشان او ادوما كأتغشان او النار مطواكم خليجينا خالي دينة اي دينك إلا ما شاء الله وإله وحده دونه إلا ما شاء الله لربه واصورا قال إن لا تسايوا مشي أدب إن يوحوا البك داوي أوه إيه أبو أو دونه أو حقاري من كرجل سأصني الله وضع أو حظا لمين تا إخال الدين أولي حدونه حدو وكثر كري إن ربنا يمشي أدب إن يكمل حبنا أنتا وعجزه أو حقاري من كر أنا جري واصورا قال و عك رسول غلى انت النار تا گشاي علامه او گلى كفر يا گالمه هدي او گلى واي علي حق دينا خالد دينا و قد مال لكن جنبيال و وين بيشمين قال ماعي و دي ميشن خمره عده و علي دين قال ماعي ما شاء الله و عك رسول غلى كو النار تا او گلى جنبيال قدر دنبي گودي لك مركي لگه گويو اني بفصدانيما كل كإلا ما شاء الله ما دتك أم نار جلي <تصفيق> تنبيل ووين قال لي من بعد الجريمة ما شاء الله ما شاء الله إنه يقدر هذا أب أو البكاس رئيس المسيح هذا يالينا توصي لبعض الرسول جلو إنه ربك أديك رسولك محمدا خبيلا حكيم الله معمول ونجم ومشببا وسائر كذا هالكوكبون يحيي بقوة عليم الله قوم بذنو أم كذا مسألة هذا هم يسوى هاي الزمن على واقعهم بلن، إن إدوارساني نو، ويوم أفعلين كشيع مدة، ويشروهم، أي بكل من دون أونكا، جميع أندماند، قائلني صار الله أضلاع، حيا معشر الجني، الجني جمع أديزيو، خذوا حارونا، إن أديست أكثر تومي صباديسين، من الإنس، إنسى جيبا دسك باديسينو، وعلى واح على دوافس كلا أدور خلا رجالي، الجني واليدروه ولا سرصرا ما اركاي جامرك اني عارف كل عذاي او يسقو بشر او ولا قد كرمنا بني ادم وكيره او كرامه البشريه كبع بعي وقال قول يا بخت انت وقاتي جني ذوكعي والفراريه يا وحن قيمي لا اذا كل كاظركي سكون دت بوكاي توغاغوباي كل كاذي سافرتم جني يو اسباديس اولياهم شنيكو ولعيريو من الانس دتك كميدها اي الله هذلي رنتي ما يسخاجهن دن وقت بيت دم ذلك اليوم الحق باللي احرنها المالنت ما صوته بينه وادم ادي انسي بمركاد لا يا ربانا يا ربنا انك ربنا استنت عراي زي بعضنا قاركن شني يا انس في بعض نقار فيك اي كل راي زي وجننا مد حنيمود كهلي أننا وحقا منافعا أي أنه يكون هناك وطلقنا قارنا أجلنا مدى شنذا الذي مدى القاد أجلت نعم مدى ليسي لأننا ونرشي أجون إلى وقتنا لو قتلنا وعدا ماذا آخران لتاقنا وعدا ماذا قالوا بأيرا حبيو وعدا ماذا النارو ناشى النار نيرا أيام ما سواكم حرنتينا من أنك إني أخوي يا نار تغلي هدا كل ما قدر ما انا وشاء الله ويبدون وانا قلبي نار غليت في كبيره هاي انا مشي الي اب اديني وحول بكوي انت ايال لا ينوشيقي انا مر عليك البحر وبيها النار تلغى ابو ايا بنانك ويا او وحا الى كيري في سوره صافات فمئن اللهم عليها لشوبا من امين فيكون بيتا عبان ابدا حتى ابانا ثم إنما رجعهم الله إلى الجحيم. والكواري جفاني كرا. إن بيوه حبت النار تكويها لا. أو أنتي بنانكوا عباد تبكون غلا. إلا ما شاء الله. أنتي بيا كرسوا عباديا. وأنا قم كرتا. إلا ما شاء الله. كبحيو. الله من كراجيرين. إلا ما شاء الله. كودن بيا الكواري نو جلاي. أقدر كودي لا. من خردلي. من إيمان. انت هذا يقفك كجِرته خلود بكفر فرضا مني والعذاب يا لكن لغوار ما يو متغلا حبة من خردل يا بدر بهذه إلا ما شاء الله انت لو وصو رجل إن ربك هذا الرب يا حكيم ألا ما من وناسا مرتب دلنا حليم أنكسي عدوميسة وأقوم بلنا وكذلك نولي بعض وان مينا بعضا شد ليش اللجوية يا قفك هدو ظالم ياهي وأما مشرك خبجيسي أبو تدلمنا ياهي أما ظالم للعباد الله أدومي أبو الظلمنا ياهي حبه يحرمده دوسا دوري أما هو ظالم لنفسه وحي إله فريبو الضيعة ياهي وحي لقره بو دردرة كل هدو نوعه قفك ياي، وحود دينا ياهي وحلى نوعه مالك عداف كسيري ويسو قد برعادي qof koo qoman qolmo duunanaaya kam ka law aan wax ka law aan buu doonanaaya halka adduunyada ayaa saalaysu kala raaxsan yahay kulkan woli ku alla ka la arko waalima midari ma qorto luggali nay oo adigu marka لكن هذا هو أن الله ألا يأي تقوم بألكوك القالنات قال تعالى إلى أحوير وكذلك سيدة جنك إيه إنسك إسلم بيه أي أن نولي كما دحية الله بعض الظالمين تلمي فلو يارك قاركو بعض ما نغوني إيه لنا تلمدوا يسعوا ودى كو صعودا كوى خمرد أعب الله ودى تزويرك إيه كوى مخدراتك أطوريها البينيه قلقا قلق لحييرتا كل كسى لا أدونك أبو حيرنا يا آخر أذهب كذا الحيرنا يا خمنوا أن الأرينا يا نب يغوا مجكوجيرا ويجير على لكنها يا أو مسموش نار كنار بالو حيرية أو قربا ما بقربا يا وقرب صار كوجير لكنها ثبافك أما أدونك أما آخره ليس غولي يالي بما كي سببتي يالي كانوا يقضون نهلا يكتسبونك وقلب سلا من الكفر والمعاصي. حق الأول الداني هي جذب الله جل على أي لا بعضه ضبع يخرج عليهم. ما كان نارتي لجوروري النوى اللي بعضه ضالبينه بعضاً كونا الله كانوا كونا الله جدوا كانوا كانو. ومن لاركبوا وقت هذا ما لاكتبه لا الله عليه. هذا الخ عنان واقوجرتا حاجة هذا سنة واقوجرتا وحلا ليه ورناش نحن النارتا فيني كقصة أوروري. اكل بقروا الايمان اجي الى المشا للينكو ورسله مسح النيه ملي يدين المياه النيه خفوا المياه ما صدر المياه يديروا الايمان النيه حق ليدين ما جن النيه ما جمعوا ثم ذو شو هذا ايزارك قال تعالى خذوا وحي يا جماعه الجن جنك اخريص ما شركوا جماعه قولوا انسي ويا ما اثر الانسي صدك جماعه ديسيو نار كي لو يمركا يمادين الم ياتيكم فحب قيم بايه اوصا اذين من رسلهم رسليال منكم اذين كارين كانيلا يا قوسونا شغا عليكم كركينا اه يا سي علي رسول كانتجيال فصول كركينا كل هكذا اذين من منيا او ينذرونكم اذين كد لقاء يومكم اذين مالين تنلكرك مالين تنل حسابتم ما اليسابل مرينا marina, بالله كل ميدونتن on جيرتو قلنا غفاي مليدين شاغلو حالم ككر خلال مركي لو وي ديو نشبنوا ولا ما ترون دار قالوا ايلا نحكي لنا اننا عمرك فرى الا ان وصلنا نفق يالك نغا وقلنا ما نزل الله من شيء إن إنتم إلا في ضلال كبير إن تيناتي من إن لا شيء أي أن جوئنا لا شيء أي بالي نعي أخيارتي وحنو شيء تينا أفخم أي نعي ما لي بكوني وأقل عن تي ما قم لي ذين أن جع نريه إن إحساس جرتنا أن جع النفط الندى دس هذا كمرخاتي فرينا فرحل البراروقي وايد ورحل البراروقي وايد كأن أدميا لا قري دبين الدنيا انت اللقود داعي ايه اللباباي وغردهم وهكدي سي وآخرة داعفي سي الحياة مولون الدنيا حصيسة وكل كآخرا حسابة اللقود مدرسة ياري يا قبري يا بعثي يا حساب يا جنيه النار لقود مدرسة حسابة وحضبنا احيه وطوبة كيري دونتا وليني يارباطاي حدو هداتو ويناتو بلا مدان بريعي وحيش كدو وحنا لقو معاكو جيرا كفرتان عابدا كلاسا كلفا برين عمرات بش وغردهم وحاكا بيسي العيات النلال الدنيا هو وشهيد وشهدوا وحيقران ارداشا على انفسهم نفا فيالكو اذا كركا ذايقو قران انهم اياكا اني كانوا في الدنيا كوهان جيرين كافرين تعالى حقديدية وانا دار قرب مني ويقرب مني إيه إيه وغلق وغلق يا مسيح يا كذا للياي فقال لي من لقنا اليوم خدي وحصل النمو ولا وحو قال يا ايها الناس اتبعوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم الى تعاليم زيواك دمبالوغه بعيد وقال وكان غربك مدينه يا غربك مدينه يا راس مال يا حزبك أبداعي وحن لا ترنا يقال ليو لا عضي سنائيو دادكونا حقيقي وواقع مرحيلونه بشر كل بول كسب الله أبو البشر آدم إلى يوم القيامة دادكو الله لا تاليسا لهم تسد حاد ملك انتي ألروا مايسي ويسكو القرب مقعوضون حزب الله بالي انتي ألروا مايسي وهالقرب شيدان بأوايالا ما جوعا لنا حزب سيدان بل ليه نتيجة قرده قرة أولائك حزب الله على إن حزب اللههم المفلح قردن لبعدنا أولائك حزب سيدان على إن حزب سيدانهم الخاسرون لبذا بل ليه ورُوح لبعدن مر لبذا ويدات كل قوة كان لقريه وشهيد وحي قرئ على أنفسهن نفيا الكور كور كور إنه إن كانوا في الدنيا كافرين. قال في غلا عقدي يا كو عين اي قران؟ سبب قوامه سبب قوامه ارسال الرسل وانزال الكتب خصوصا للدرا كتب للدجينة الدجينه ولجيدولك ضمني سوا معي جاء الى كرسي لو شاكين لو اياله ربك قو الرسول لديري او كتبه لو دجيه يكون للناس على الله حجة بعد الرسول قلت على رسول الله طريق قلت على رسول الله طريق وليس مؤخذية الدم الملء وصدق الله في قوله وما كنا معذبين حتى أن نبعد الرسول قلت الرسول ماشين يشئنه تعود دعوذية الدين تنبى ان تقوى قلت على رسول الله قلت على سيئة وعلى عدد آخر واجبا وإلا ان تقرر لبضى قال تعالى ذلك سببك وعو اللهم من يا ربك حب غير سنان تهلك القرى اقبو ينكمد هلاك خبي جمالها في ظلم ما جت او ما لكن كل كاي قلب سدانو هلاك او بظلم كفاي كلا ينبوا هلاكو واهلها يدو دغنده ددكو نون غافلون مو جيين او رسول نو تجين دي نجارين خغموك اني سهلا بما كل يحي ما جانا من بشير ولا نذير واصائل ير نقوطه انت عابد قيام الله القاضي دونك وكل هو الى ايمانك ترى قل قيامك قد مايا هيك لما بتشجع يا تربل وورين هيا وتبقى النبي انت نشر زمار هو ما ربك قالوا غافلين ولكل قال أركب بشرك كم لا هو علا دع مؤمنين ترجمان وهذا يومين ترجمت رجع كم لا كلهين هذا يقالين لا ركض ولا مما في دركي أي حملوا قالوا البصل ما يصير وخميس سنة أيام الحساب تمايا قال لا أركان الله فالمرنايا ما رمبوك خبيعمها بغافلين الَّذِينَ عَمَّرُوا حَيَّ يَعْمَرُونَ دَارَ كَصَمَائِلِ الْعِيَايَ سُمِّيَ صَمْبَ لَمَّا وَقْمَا وَعَظَفَ الْبَلْغُوصَ لِذِي مَلَائِكَةٌ بِهَا كَفُوسَ قَتَلُوا أَيْكُوا وَلَا لَيَنَ قَمَّقَرِينَ وَاللَّهُ نُشِغَي وَصَدَقَ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ما يلفظ من قول إلا لديه الرقيب العزيق. كل كوه الله وعصام يسود. ولجورنا يحدونا وله غرب جايل. وكذلك ذلا. أي سل جو ينبشرك الجنة عن ولي وعن بعض الظالمين لمن كواذل من قفل قارك بعض القارك كله ينفيد خالين ناري نار تجلين تلا إشجع أنا حيرنا، هو رب كان علينا، كنا نقوله جنا، كنا نقوله جنا، كنا نقوله جنا، أما نوالي وأكوالي يلايو، عباد بعض عالمينا بعضاً، أنت دل مفلوميالك لي يلا ليشقات ورايلا، بما فيه شويتي أي كانونه ذي يسيبونك واقع لفساد، كم عشرين جني، جني كحديسي وديسي، بس كحديسيه، ألم يأتيكم موصني ديني من خصونه يلحقه بالقدرةي. قوم منكم اذا كان يسي قاعدين يا قسونا شره عليكم كركينا حياتي انا جايبها عيات خيره وجين يريدونا كميدين دجا يقا يومكم ما انت لنا كل مجالا حلامت كان قالوا علينا هذا ساعدنا غيرنا ساعدنا مرق فرنا انا أنفسنا للرجال قلنا الكركوده انكم مرق فرنا وغردهم على كل العيات نور الدنيا وزيفه وشهدوا واعقرا على أنفسهم نفيا الكور كور كور أنهم يجئن كانوا في ديار قاعين كافرين هو حق بيني لعلي جسوبك وأول أن لم يكن ربك خبر عين سنهن وإليك القرى تجمعن كمجرة بذل من كرب رأي سميع صوت له ما له يذو ألوه تجمع ذلك دجان حق مغينو فصولي الدين با ينهلك ولكل قول الله أركعه أهلا باي وددك فعلا يددك هنا درجات كرابيان مما كدرتي أي الكبوتان أي عمل الدينك كو سميا ومع ربك أذيك ربي أماه بغافل ألمك أماه وعاي يعمل أدومه سمينيا والربك الغني سورة ديوى سورة مكيا تذكر يا خادمي يا كلكسيدر بسغن وعز وجل ثمانها سقع وغارا ان لله واكين لو هو سجد يا خادمي قال تعالى إلا وربك ربك أدومت الى اوحي الي ربك اذ ربك الغني الله حضنه وكلكم ادومه الى فراي الى خرب صد فوالله ماذا لدي اي هو عبوب عني عودنا يا دوما فري الله خبوك الغني وعندوما ذا لفرايو في أواميره الواحد سميلا ليجاي أما نواياه الواحد دايل ليجاي ولمصلحة الإباء دوما عدن تديه إسه وصدق الله في قوله يا أيوانا أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني العامي قل كأو ربك أذيكا ربكا الغانيو اللّه أدوم ديسا كحوضانا وحدّان أدوم جيرين اللّه حوضان هو هوا حدّي أدوم اللّه أبوري شرفيء ما كرنين حدّو حقّنا شرفيكا بإيميسو قلّكا هو الله حوضانا إيميسو ودداتيه وغني كوياي خيكي كما قادن حدّي أدارك أما أصلاحك الإبان أدوما هذا أن تغيب وصدق الله في قوله يا أيها الناس الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وكهو ربك هذا ربك الغني لا أدوما ديسا كخوضنا وحدان أدوما جري الله أدوما ديسا كخوضنا هذا أدوما لأبوري كردي حدو حقنا شرفي كالإميسا ولكه هو الهود انا نديرو سو و بدياتي فوقنك كما قابلك هدي على ركوككم واغني يوم مال قبلن ليره الا هو عنسيه هذاونا اما هو عبادتها فاي اماشي ما نافي وحنخليني ماما وحنرضى غليني ماذو لنلذات يا ساي او يسركلي ويسكلي هاي عندنا يانا أيان قتري كل كاحولا بعظم الله وعذاري كالجورع ما حريص في الصن أو كون قرسي عزي عبد أيولين أودي سبل دقيشو إياه ص حدوء بضونه يوشيدكم سرد بنتي أقول إن بابنا يا أيا استغنت كشلا دقيقة وصمايزنا يا يا شو عدون اللي يين يروه يو يا بعضي يا حشري يا نسر يا جزر وعليين شايلو لآكل إيمان يو واهو ضار هذا كله إنسان سقيم اللي جارين أنا بختيني كأنا عاوب بختيني الدنيا بريد لسمحها هذا كام جاي اذا يجين واحد الباب كبو تاجي ما لكم أن تكرهونه عشان الدنيا وأولاد ما قل كثي لا يرين ما تؤجل وحنا شيغايو يمشي عليهم اللي يبين يا صوبه المدار وما أنتم من قندوندان بمعجزي لكم غدا ليه أو قدرات غدا فعلت قد ترى نبيك قد Kali يا ريمين مري فيين هل هذا لقد دونتو مري فيين ما شاو دشان مري فيين الله كر الله بعث لنا مجيرو كل صباح وقتي ما مثل بالك الليل وكلا ديا قد داو وقت مجيرو تقول حاضر انا إن خرافة يدن تشير في ان نحو كل هذا الجهاد ما هو عايزين غير ما لقد ياريين كل واحد هذا يا قوم طول احمروا عمل فلا ألم كانت لكم وضر هذا كان كل كده من انيرو قواشا بينايا و توجن اي من التويدي والايماني والطاعة والاخلاق اني قوضول انا ان قوضايا فسوف تجب دمبي ايا تعلمونه و غاندونتان اني جي عدينك من دتكاي تكونو و غاندونتو لهي سر عكيفتي بني اي جنو اي ذمبهذا اوف دغوبور انسان تونا اكين واحد ابن الله قارين انه لا ابن ظالمه كل كادونك وخي قواليمه قول سقيم مايو كل هو انا عدا اذنكم باردانين انا ظالمني قول هذا انا واليمه هاي قول اشكينا كل هو اسمو رجمان دفكو دين لا تسي وخوغها وركينا لا بابخاي ايشفرت اللي قال مقارين كل كانتي وائل اكو كرتال ليلي وانا اوغان دانتا كل من ظالم لي مالي كل فيني ظالمني ثم عاد ونا فيك ياي تروم الشر عاديك والي من ما ربك ادي ربك الغني الله هو بنا ذو الرحمه فحرص باللهن وصالوا يجاسوا دون يجلبكم ساجد الذين يريدون تزينا ويستغلف وهو كالمرينايا من بعدكم حدويد من بعضيه ما انفي ويشاءون اما فيذي في اللميره وان شاءكم من باذينا بوراي من جوريه يا قومي وتخرجوا من لينكم بوراي اخرينكره ونزينكم ناراين ادهيال فيو او يالكينا منن مر الذي وها دون الذين يروها يو لكن وا امنايا وما انتم حدو لما دار ايدينكم ما عندونته المعجزي تقول لك صوبنا وعاترة يا قومي طلو اعملوا عمل فلا على مكانتكم وتبينا دوشدك عمل فلا من الكفر يوحاكو جوانتين إنهاني كان العامل وحاكو شقين أيام وطدنا ندوشد أيام اي يا إسلام لماذا وتوفى ديك دنبال تعلمون أغاندونتان من روح أي تكونوا أغاندونتان له مساء عقبة الدار دار تجنو حريب دنبات لذا قبك دعلا أغاندونتان نحن أم أنتم إن وارغوا زوجي علي أورنا الله يغفره مرن إله صندوقي أوعلمه المفلويا لروبي ما يوم وجه لله ما درا من الأرض تقبل الله بالك إلى آخر الدرس رجال ووين بعوارك دوما أكن حمدك جيد يا تقولي ما لي مشردين نبيك زوجي سيردق ما يه أيا دارك دوما فلحمه لا يو وحي قادر الجيل قال تعالى إلهو حيني هو جعله مشرفين تعمى كفار وقراش ما كدك نيدي يالا إلهي إبا مما من بعض ما كيقار كيو إبو أبوري ومن الحرس بارا والأنعام حولها أي نصيبا قيب يالا مام الحمد إلهي ويني نفلق إليك يا أبو راي دون الدوم بأبو راي أيه أبو راي انت لقع ما قعناه يا ليه عشان إله هذا خلنا أصنام طالب خلنا أما قال مرقا معاك وقفن لهذا بصر وضعيف ليه فبكي أدي لي. أما خيال لذلك خبقا قيب يوكو خيال كان آني قاله كان آدي قاله كان كذا من بعض ما ذراه أونكو إبقوا ما أو برء بربله أي إنتي قريبين أي إلى ذن نصيبا إنتن إلى حباله أو فقالوا أي إلى هذا وقي بالله علله و بزعمهم هلك بين هواسيا حقيقة من واسلة ولله ملك قسموا الأرض وما بينهما إيريان إيرن إيريان أون إيركي أيوما للعيال فكثوا هذا براء سمو الله يا نبى بدن يا ديكم إلى يا لي إنسان يا بلي ياي وهذا متكرنا لشركينا أسمت عليه شيئا لو من ملقياته كل شيء عليه الله قيده أرئب أرب الله قيده أو قال إلى الله سي إلى الله سي إلى جالك العبد أيه أسمت قرن الله اللهم راعوا سلام من ملقيه الله سواه الله سي ما الله سي لا يا جا حيالي بل هو شيئين مرصدي عائشه لو غيري يوف والفقراء بل اورنجري هي على الذي سوتها يا سقولك لبدانا و خي بل سينجري اثنامتينا و برقال و خي مهشيال شي واحد لو سيلم يقا حوله و دا يكفاي ني سينجري اسدنه ايه باركة كجفة ايه تصيغة دا ايه اكتبع ايه مواطنينك ايه ايه اتنامتنا كهذا انتيني كان اللوبي يبديه انتيني ماذا حمد عني ايه واجرتين وهذا اللي شركائنا كلكا حدي وحي ايه بالله شاكي انت ايضاك اقمان وانا فلاك الله شاكي ايوتكان اله محيو سؤالي ما Marmar mar baad la karana asnam ay kulka hadhin ilay ay ku darantay halii asnamta ilah hasan asnamta jahalati laakin hal loo asnam hadday daqan tokuu ay فما هو وحق كان هذي لسراكائهم أسنام فوعي أوصى ميان فلا يسيل مجارة لموقرة إلى الله إبقار مايو وما شيء كان لله إبقوا هذي فهو يسيل إلى سراكائهم حق ووصى ودخق ابن بإبن الله هذا ما يحكمه كل خاصة الرب الحكم كودة فوشحون هميين أما غيرت أمكي الله لك لقيبين أيو اما ديك الأرزاغي يقال له جوت على جلي بيسكننا قفطينا يال وإلين وحن الله عليك هو الله وركوبنا يال وحن على بالي وعوضا بنا مركي ليسو كانوا من كيان الله عليك منافع حالنا يقال تبيه وانظر من كيان وحن وضن الله عليك منافعه يقال اللنا منافع منفعك مرة ترجع لنا منفعك مرة إذا قولك ايو الحسي وحو قيبيا ساوحو ماذا ما هو حي تاكمونا قدوميا مد كالوكاهم باتنا مد كالتاكاهم واما حي قبله اللذي لايه ايه عرورتي لبص رفوت بوالو ديري ديري ماذا هو حاول كبارك بها دايلا تاوحا لولين ديري عبوي وحيس كمالالين كارتو حد او بها اللاكو في صندونا madhuulika ato gelna masoqa ji karto geed naxmad boo karto gulufna maray karto halawna wixmad dafiqi karto qolka inta yimbad daran ay aan rosho lugu jugay ka karu ha waya arusi markay ku kulka اي حاليه اغيبيه امبا اي انا اوحا قرحيه من المشركين كمذا قتل اولادهم عرورتو اوضا اللهم تولي اوحا قرحيه سراكاؤهم حياطينتي اسنامتو اقولو عقباتي اي او قرحيتي قل قاسى عرورتي اما ابني ما اللو دي لايه اما فقري اللو دي لايه اي ابيدي اي ابي تحديد النسل قلت انت على صدفتي اي اي مسلمين انت يا حديرو سمد اقول لا اي اي ما فنانت اي حوضة حرورتي الا ترشيله قلت انت احتدعت انك لوين هذا اما ما زي تبلغ ليه اما كانين اللعونه اما اللفت سور كذا كيف اعتمد قلت عسى اولادهم اولادو دويني الديلان اي اشرك او قل حسين اولادة المحاذي الديني هذه الحمتة لها حد اللهية هذه هي إياها بألا بينا نولك له هذه اللهاية تقولك اللهاد كي يسكتها اياها ما قلتك يقولون اياها ما لديك هذا ساعتين بي ساعتين اياها قلتك بناها دي لاني قلتك شركاءهم باوقوا الحسين ليردوهم إليها لقال وليلبسوا إليها قليا عليهم قرقوا دينهم دينتوا قلتك أصير ربي يري ولو سأل الله خديقه يبدونه ما فعلوه وحمايا ما ينصم أيين فدرهم كتاكي يغا يهو ما وحا أي يفترون بين أمان أيين مثل دحان واتنا تنسى دحان لبديه وكالليزة وحا هو يبار يبار وحينا لها أيها ليس كما منوحي أولا يريو وحا كان ووحا إنه ماشي نجسو قليسو أو عيلكوا شيئاً أفقع جناني إلا يلا عسا هذا الري هذا الكعجي أما ما العسا وعك عجل حد بدر معه هل جرب معه اسمع تدق معه لحزر كل قصيدة وحق شيئاً وقالوا عيلا هذه مدة أنعام حارة يو عرس بدر حجر حبون بير كان يعوران وحدا منها يوم مر لا يطعمها الرب صار مايو إلا من مهانه أن شاودنو نزعمهم فذكوا بين واجيئ خزقي إلا كاني وحرموا ما رزقهم الله فتراهم على الله قل الله وما كانوا متجين في خزقيا يجعلكم مزروفا أي جرادين بل يا برب واعك وربنيهم أو قفان دون قفانين ودون مل توه حكى لهم حد يجاليسه قال له لغو غوري جيرى اوثي يوي علميدا ان كان لغو غوري مايو الى يال كار وان عمون حوله حرمت على الريب في هوره دبر يال كار اول نجينا دوان كار ماي مثل دحد نواكن حولنا وعل اصنام طاله كان ماغ عليه بللو حسين او سيد لو يراهو كار سبحانه ونعايا ايال كان لكينايا حرف قبر الله كجيران قرانك وا ما أقول بسم الله يا بني إذا صوم أدر حرف قبر الله لم أبلي ثا أما واقع له أما ما بجيران حاجرة بسم الله أيديني قالولي قال كارح رف قبر الله إيه جيران وخيال. بس و و قدر بسم الله يا ما قال الله ولا تدعنوا قلن اردويكم مغربه موقله حديل سوق هذا وقدر هذا إذا اردويكم قالوا واحدة جيران هذيك انا خيال بين عدوي وهو الحق ومجلو قال لك مجلو وخيال واتن ايدي وانعام حولنا لا يذكرون حسما اسم الله الا مجدي عليها كركس مؤمنين تنوع الله فرى سكنات كاغا حركات كاغا ذقن كاغا ايديك إنه بسم الله يتباهي كوكعدي كو فريساتي واعكو أنتي واعكو قورعدي واعكو قورساتي تائما وأفضا إنه بسم الله عرفك هكذا أصارنا ذوي إياه صوق هكذا أرضوه هكذا أخذرك أقل ذي قبال يعني عام لا يذكرون اسم الله ناشيك أصوار رفطي أرين تارك ما يبلغو أن عامتك ومحاجر افتران عليها على الله ciim bana wixii laga dhigaaya iyo wuxa go'man iftiiraan baa nuu madu alaalla ila korki nuugu been u manaayo kaca rabbi code aka inay sayajiisiin ilahu wa adal marindona waa waad dowregeyso sheegama lugu sheego ama la yaxi arur iyo haween iyo caawada wax uguu dadka waaweyn wax garadka wadaadamayeyo noqonin madaxda iyo jireed iyo dadka waaweyn iyo qorrada iyo wax xaqiiqina iyo man kullay wax muuqda mal kullka waa maxay jigadan ugaarka xarurtii haween iyo caamada iyo إذوك اللحنة يا قام وامحاي عمرك كان عرورت ياهوينك كاتك أتاقين أخيارتنا أنكدعي بل إنت أدوك في القبر لا جرتك عمر فاروق الله سواهد فيه سيقول ليه طلع عمر فاروق سواهد فيه وقول له فيه إنه قبل لا يذكرون اسم الله عليه فصلان عليه سيجزيهم إله الحقابة المرندونة بما هو كانوا هنزرا يافترونك ودان وانت مدخلوا أفران الوطن ارجف كبار الغيبية المهي عروشة كجيري الناس كان كجيري رجال الغيبية سيد الله الغيبية يا رب حدو المها النار الكصابع يساق النار حدو الكصابع الرجل عارية الآن وما دوام كرتا ارجف نف كان وين المواقع عن كرتا لكن نف عارو الكصابع ولا شيء وما قال بالعام خذوا الوقت اللي ما فسوا ضحنا إلى هبات جلوه البركيسين خليه دمر ولا شوي ما نجي أتقبض في كار النزيف كيس ما مرحمة دقيش وقالوا عيرة ما حيوانك في بطوني هذه لعن عرق أي الله أي قلة حلاش لوحة كجري أولاده خالصة وحيو قارتها ليكورنا أنت رجع ومحرم وحلاجها بورجيفي على أزواجنا حيوانك نجا كارقلا هو اي أيك أرجف يا ذو النعوذ ما يتضبخت أصنف في دعية لعيان فهم حق يا ذمار فيه بختي شرك الله من بعد من عرض هل كاس نفكا بختك الله بركة سنحيا إلى الله علاش أقول صور كل كوش الله صور هذا كل سيجهم وأقولك أبى المريض أنا وصفهم كل ما تأذونك يقول لي إنه أب حكيم قل ما ملوان عزام علمنا بمنبره كلها عروس للعين أيه ماشي وح ليش جايه ربا عليه أولادي الله لا يه يا امتي فاي الله يشجوجي لا بد أبصو غاية الغداو وقني من نوع ذنب يصومها من كثر وح رزقها أولاد ولايت جوعي قالت تعالى إلى وغد خسيرة وحتعب قط بعض الذين وح قتلوا لايت أولادهم عروت هذه سفاهن دو فللمه سفي وعوي أغلنا ملء علمنا ملء فدين أولاده سفاهن دو فللمه في غير علم وعقونة ودين وعروت اللولاي ملء سف هذه لبعض وحرمو وحيسكرهن ما دافتي sadaqahumulla الله ku dheefiye ay bar iyo barba lo keenay ay iska joojiyay oo waxna lagu sheegay waxna asna lagu sheegay khuseegi daa lagu sheegay waa mucay iftiiraan been oo ma jool ila waasi ma amrin oo u faray in ay waxna ku intifaan اولاد ودنا تعف ا ا ا ا وما كانوا ايان نقل مهتدين كواهن نوت واجعلوا وحي إيالان إلهي إبوين مما حيوان إذا لا إبو وابوري أي الحرس الدار من الحرف الدار في يولا آمن حوليه أي نصيبا قيد قارها نبي إيالان إشكوا بيدي قاد وضالك وفقالوا وحي مشركين تهيرادين هذا متكن لله إبو أسقنادي وبزعمهم سيكبين أواسايا وهذا متفكا في شركائنا أصنمت أن عبودنا له فما هو كان هو هذا في شركائهم أصنمت الله قيبي فلا يصيروا سنقوم جاروا إلى الله إيبوينه وما هو كان هذا الليل أبقى ابن ملوسي فهو قيمت إب يصيروا وجارا إلى شركائهم أصنمت إيبو على وداجيا سأوهو هذا ما شيء يحكمون قدوميا وكذلك سنا أي زيان وحقه يي لكثير من البدل من المشركين قالا كاميدا قتل أولادهم حرور تضلين تضي سراكاوهم وحي يبلو وضاكين أيين أشياطين هذا القرحي لي يردوهم من أي حلقة ولي من أي كبهجالية عليهم قرقوة دينهم وحان الدين لو قدقوا دين تقنين لغا شغلية أيو عاكم مشغولة ولو شاء الله حد أبدونا ما فعلوهم ما أين سمين فدرهم فصول الله كتب يوما إياه وما وعاي وقالوا حي هذه المدة أنعام حارة هذه الله يقيل إياه وحرص بير حجر فيها بان ونعودوا كريم لا يطعمها وصندق لميني إلا من ضمنها نشاو أنك مضح لأن نضعنا فبجعمهم سيكبين هواسايا وحق اللي يريد نبي الله مغلي ينشي يكتري معها وأنعام أيفكروا حواليه كمدة qur'an ma wadadkii laga reebay suhur wa ana ala guqadan karta ana ku guuri karta ma wan aan amun ismalla alla dushi ruudan umana yahuusan aya سيجيزيهم إلى هو أبال مرندونا بما هو يحيي كانون نخدين يفترون كوة بين أنت ما علمها في بطون هذه الأنعام حولها نوكوانا على شوضا يحيك جري أولاد خالصة وحي أقارتها في ذكورنا انتنا ذالب إغباء ومحرم أرجدك وحال لغا حرمي على أزواجنا هو أو رجف دمر وده وانكر ما جاء هذا النار هذا وهذا أرجفك ما يتنبخك والنفط لقيه فهم إياك حتى إيا يدمر به فيه بخته بزكا أي شركا وذاك سيجيهم إلى حقوه والمرندون وصفهم في المانع الله شهيد إنه أبويل حاكم اللهم ملو نزلا ومرتبلا عليم أنفسوا قوم بلوا قد وعذب خسر إن تعاقباؤه الذين وق قتلوا لا ي أولادهم أروى أبسيه سفهًا طفلًا ما يُلا ي في غير علم أقون لا أن وحرموا وحلفوا ذك أريانيًا ما أنصي شذقهم الله إيجا لكونوا في ي إيجا خب داف وغد ي إكونوا في ي أي سكجوجيًا إفتراءً بين مشاركته على الله إذ وين كركي أي مشركي تقول بأن ومنا ين كدو عارونا بل إنه يباديوذن أو ما كانوا أين في الدنيا كوان مهتدين كوانوسن والله أعلم.